قال وعن الحسن ابن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل حق وإن جاء على فرس رواه أحمد وأبو داود والحديث كذلك خرج ابن ابي شيبة وأبو يعلى وابن خزيمة والطبراني والبيهقي وإسناده فيه ضعف لجهالة يعلى بن أبي يحيى الملحف نعم وهو ضعيف ضعيف نعم قال للسائل حق للسائل حق هذا يبين أن السائل إذا سأل فإن له ماذا على أخيه المسلم حقا واجبا حقا واجبا لاحظ قال وإن جاء على فرس وإن جاء على فرس كأن الفرس ظاهره ماذا الغنى والقدرة والتكسب ومع ذلك قال فإن له حقا اولا الحديث قلنا فيه شيء من الضعف لكن قالوا وإن كان على فرس قالوا لعله أن يكون هذا الفرس عارية استعارها من غيره قد يكون ماذا دينا عليه قد يكون دينا عليه ولذلك الحديث فيه الأمر بإحسان الظن بالمسلم إحسان الظن بالمسلم الذي امتهان نفسه بذل, بذل السؤال فلا يقابل بسوء الظن والاحتقار بل يكرمه بإظهار السرور له وإن جاء على فراسنا نعم وقد يركب شيء شيئا يظهر غناه أو يلبس شيئا يظهر فلا يدل على ماذا فلا يدل على الغنى لا يدل على الغنى نعم وليس أن الغني هو من يركب مثلا الفرس أو الركوب قال وهو حجة في قبول قول السائل من غير تحليف وإحسان الظن به الأصل أن السائل إذا سأل فإنه يقبل قوله لا ببينه ولا بماذا بشهود ولا بشهود فإنه يقبل قوله ويجب إحسان الظن به ولذلك قال النبي كما في الحديث الذي سبق إن شئتما ماذا أعطيتكما لكن بين لهم النبي الحد فقال ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب وعظهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال إن شئتما أعطيتكما فالأصل أن السائل لا نطالب ببينه. ولا نطالبه ماذا بشهود هذا هو الأصل ثم ذكر حديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا الآن بدأ في حديث الغنى قال من سأل وله قيمة أوقية يعني أوقية من فضة فقد الحف فقد ألحف وللحاف هو ماذا الإلحاح المنهي عنه في السؤال الإلحاح المنهي عنه في السؤال وقيل المراد به ماذا الذي جار الذي جار وظلم نعم والحديث رواه احمد وأبو داود والنسائي وإسناده, وإسناده حسان وهو من أدلة من قال إن حد الغنى أن يكون له أقية من فضة هذا حد تعريف أو حد الغنى أنه يكون له أقية والأقية أربعون درحما من الفضة أقية من فضة مقداره أربعون درهمان أربعون درهما وهو أحد الغناء عند بعض الفقهاء كابي عبيد القاسم بن سلام وعند أنس وعنده النسائي حديث عن عمر بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل وله أربعون درهما فقد ماذا فقد ألحف أو فهو الملحف واضحنا ثم ذكر طبعا في الحديث ماذا ذم السؤال ذم السؤالي مطلقا وهو إشارة إلى أن من كان عنده مال يكفي فإنه ماذا يحرم أو يدم السؤال في حقه ثم قالوا عن سهل بن الحنضرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال, قال من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر يعني يطلب الكثرة فإنما يستكثر من جمر جهنم قالوا يا رسول الله وما يغنيه قال ما يغذيه أو يعشيه من الطعام بحيث ماذا يتغدى وماذا ويتعشى قال رواه أحمد واحتج به وأبو داود وقال يغد يغديه ويعشيه هكذا بالدال والحديث أخرجه ابن, ماجه ابن خزيمة بله من سأل مسألة وهو يجد عنها غنا فإنما يستكثر من النار قال قالوا يا رسول الله وما الغنى الذي لا ينبغي معه المسألة قال أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم والحديث خرجوا من خزيمة والطحاوي وابن حبان والطبراني والبيهق واسناده صحيح نعم إذن فهذا حد الغني ما هو الذي الذي يجد ما يغذيه أو ما يغذيه ويؤشي هذا الثاني ثم ذكر حديث حكيمة بن جبيل عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله من سأل وله ما يغني أي سأل أموال الناس جاءت يوم القيامة خدوشا وفي النساء خموشا أو كدوحا وفي لفظة الباب خدوشا أو كدوشا في وجهه قالوا يا رسول الله وما غنى قال خمسون درهما أو حسابها من الذهب رواه الخمسة ورواه الدارمي كذلك وأبو يعلى والدار قطني والحاكم والبيهقي وإسناده صحيح إذن الآن عندنا الغنى كأن له كم خمسة حدود عند العلماء الأول آخرها أو قبل أخير أنه يغذيه أو ماذا يعشيه الثاني ما يستغني به الثاني أن يكون له أربعون درهما اوقيه أربعون درهما الثالث أن يكون له خمسون درهما الرابع ها؟ اوقيه من في أربعون درهما هي أربعون درهما الرابع أن يكون ماذا أنه يكون عنده نصاب زكاة أن يكون عنده نصاب الزكاة فهو سيدفع ماذا؟ يدفع زكات. فكيف يكون يعني غير ذلك بل هو غني نعم وقلنا الصواب أنه لا حد لذلك أنه لا حد لذلك خمش الوجه قال خدوشا أو قدوشا هي خمش الوجه هو خمش الوجه بظفر أو حديدة وقيل جرح ظاهر البشرة قال رواه الخمسة وزاد أبو داود ابن ماجه والترمذي فقال لرجل لسفيان إن شعبة لا يحدث عن حكيم بن جوبير فقال سفيان حدثناه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود فكانه يثبت أن ماذا أن الاسنادي طريقي أن الاسنادي طريقي طريق حكيم بن جوبير وطريق ماذا ما ذكره قال حدثناه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن فهذا من تأكيد من الإمام أنه ماذا سفيان أنه في هذا الحديث له الطريقي مما يؤكد صحة الحديث. نعم. في الحديث قول النبي وما يغنيه أي أي شيء يغنيه يمنعه عن السؤال وليس المراد صحيح أنه ليس المراد في هذا الحديث ماذا بيان الحد والمقدار الموجب للزكاة ليس في الحديث بيان الحد والمقدار الموجب للزكاة أو المجرم لأخذها من غير السؤال. فإن الغني أو الغين المانع من السؤال من يملك خمسين درهما كما في الحديث السابق أو يملك قيمتها من الذهب فكيف يقال يغد به أو يعشي نعم لفظ النسائي إن المسائل سيأتي طيب نوقفنا هنا طيب طيب يبقى لماذا ساق الإمام هذه الأحاديث ساقها لأننا بينا أنه لا تحيل المسألة لغني فاحتاج أن يذكر صفة ماذا صفة الغناء صفة من علماء من استنتج من قول النبي يغذيه ويعشيه أن ماذا أن الذي يجد أكلا بالنهار وأكلا بالليل أنه ماذا قد قام ماذا قد قام شبعه قد قام شبعه وجد ما يغذيه نعم نعم نكمل الشيخ شيخ, شيخ. هذا هو يعني نقول المسكن والمركب والملبس كلها يحتاجها نعم بذلك ليس للغناء حد نعم. قال رحمه الله وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يبقى هذه الأحاديث بدءا من حديث النبي أنه قال للسائل حق وإن جاك على فرسه ومن ساله وله قيمة وقيه خمسة حادث هذه كلها إنما ذكرت ماذا ليس في الحديث حد للغنى وإنما ترهيب من ماذا من المسألة ترهيب وماذا تحذير من المسألة وذم لماذا للمسألة نعم قال وعن سمرة رضي الله قال وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه قالوا عن أبي هريرف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه ويستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه متفق عليه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر رواه أحمد ومسلم وابن ماجه قالوا عن خالد بن عدي الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغه معروف عن أخيه من غير مسألة ولا إشراف نفس فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله إليه رواه أحمد قالوا عن ابن عمر رضي الله عنه قال سمعت عمر سمعت عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني فقال خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير أو أنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا وما لا فلا تتبعه نفسك متفق عليه لما ذكر الإمام رحمه الله حقيقة المسألة. المسكنة والفقر الذي يجوز به ماذا قبض الزكاة ذكر بعدها ماذا حد الغنا وما حد الغنا ثم ذكر بعدها ماذا دم المسألة وقد ذكر قبل أن المسألة لا تحل إلا لمن إلا لثلاثة إلا لثلاثه ثم ذكر بعدها ماذا دم المسألة والأحاديث في دم المسألة فقال عن سمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه والكد اثار الخموش التي يخمش بها وجهه إلا استثنى إلا أن يسأل الرجل ماذا سلطانا أو في أمر لا بد منه رواه بدود داود والنساء والترمذي وصححه ولفظ النساء إن المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه فمن شاء كدح وجهه ومن شاء ترك إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو شيء لا يجد منه بد لا يجد منه بدع النعم هذا الحديث فيه ذم ماذا؟ ذنب المسألة الصريح واستثنى من ذلك الشارع من سؤال من؟ السلطان لأنه يملك المال أو في أمر لا بد منه في حاجة ظاهرة ثم ذكر حديث هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لئن يغد أحدكم فيحتطب على ظهره خرج مخرج ماذا؟ المثال قد يعمل غير الحطب فيحتطب على ظهره ويتصدق منه في البخاري فيبيع ويأكل ويتصدق ويستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو من منعه, منعه أخرجه البخاري في باب الاستعفاف عن المسألة والحديث في أحمد ومسلم ولفظ البخاري والذي بنفسه نفسي بيده لئن, لئن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه وفي لفظ ثم يغدو إلى الجبل يعني انظر إنما مثل النبي وسلم بهذه الأمور كمثال على ماذا على الدعوة إلى العمل والاكتساب والاكتساب. وتمام الحديث عند مسلم لما قال النبي أعطاه أو منعه فإن اليد العليا خير من اليد السفلى وابدا بمن تعود واليد العليا هي ماذا هي المعطية واليد السفلى هي الآخرة كما في بعض التفاسير وسيأتي بيانه إن شاء الله معناه ثم قال وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسألوا جمرا فليستقل أو ليستكفر من سأل الناس أي أحد يسأل الناس أموالهم الناس عام فيدخل فيه السلطان ولا يدخل لكن نقول هذا ماذا عام مخصوص خصصه خصصه حديث من؟ فإن السلطان ولا أمر لا بد منه مستثنى من سأل الناس أموالهم تكثرا يعني السؤال لقصد الجمع وكثرة المال ليس للحاجة فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر عند ابن ماجه فليكثر منه فليستقل منه أو ليكثر معناه قيل أنه يعاقب بالنار وقيل يحمل على ظاهره فإنه إنما يسأل جمرا وأن الذي يأخذه يصير به جمرا يصير جمرا يكوي به كما ثبت في مانع من في مانع الزكاة يكوى به كما ثبت في مانع الزكاة نعم ثم ذكر حديث خادم عدي الجهني قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بلغه معروف عن أخيه من غير مسألة ولا إشراف في نفس فليقبله ولا يرده فإنما هو رزق ساقه الله رواه ساقه الله إليه رواه أحمد ورواه الحاكم أبو يعلى والطبراني وقال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرج وفقه الذهب وصححه الحافظ حجر والحديث صحيح كما صحح وكذلك الهيثمي ما معنى من بلغه معروف عن أخي يعني من وهب إليه أو اعطي ماذا شيئا من أخيه من غير مسألة مال أو عرض أو غيره من غير مسألة ولا إشراف الإشراف هو التعرض تعرض للشيء والتطلع إليه والتطلع إليه والحرص عليه والتشوق إليه هذا هو الإشراف غير مشرف ولا سائل غير مشرف غير متطلع وغير متشوق إليه وحريص عليه ولا إشراف نفس فليقبله هنا قال أمر فليقبله هل ظاهره الوجوب فإذا أعطاك أخيك أخاك أو أحد من الناس شيء فهل يجب أن تقبله ظاهره الوجوب أن تقبله جيد؟ فلا قال فليقبله ولا يرده فإنما هو لزق ساقه الله الأصل ما هو القبول الأصل لا يرد ما ما أتا إلا إن كان يعلم أن ماله مثلا مال حرام أو يعلم أن من وراء عطائه ماذا منة أو مسرحة واضح فإنه قد له أن يرده وعن ابن عمر قال سمعت عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر مني فقال خذه إذا جاءك من هذا المال شيء يعني عمر وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما فلا تتبع نفسك متفق عليه رواه البخاري ومسلم أحمد رواه البخاري في باب من أعطى لله شيئا من غير مسألة ولا إشراف لفظ البخاري طويل قصة عمر في البخاري مشرف كنت مشهور عنه انت مشرف متشوق متشوف متطلع نعم نفسه تهفو إليه مسلم أن ب أن بسم سعد أن ب أن بسم سعيد أنه قال استعملني عمر بن الخطاب على الصدقة فلما فريقت منها وأديتها إليه أمر لي بعمالة يعني ما أعطى فقلت إنما عملت لله وأجري على الله فقال فقال خذ ما أعطيتك لأنه كان عاملا على ماذا على الصدقة قال كذ ما أعطيتك فإني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني يعني أعطاني فقلت مثل, ما مثل قولك فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق من غير أن تسأل فكل وتصدق وكان عمر يقول كان رسول الله سلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطيه أفقر مني فقال رسول الله خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سايد فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك نعم نفس الحديث طيب الأحاديث حديث سمرة وحديث أبي هريرة حديث دلة على ذم السؤال, السؤال وقد جاءت أحاديث كثيرة في النهي عن السؤال والمسألة للناس وطلب الصدقة أو الزكاة من غير من غير حاجة قد جاءت الأحاديث الكثيرة التي فيها الوعيد الشديد لمن سأل بلا فقر بلا فقر ولا حاجة مما لم يذكره المؤلف وهو في الصحيحين عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لح من ذل ماذا؟ من ذل السؤال حديث في مسلم. وإنما حرم الإسلام السؤال واتخاذ التسول مهنة وحرفة لمن كان غنيا أو قادرا لأن السؤال له مفاسد عظيمة وآثار سيئة أولا أن السؤال ظل ومهانة سبحان الله وإهدار لكرامة الإنسان الثاني أن السؤال يذهب بالحياء الذي كله خير ولا يأتي إلا بخير الثالث أن السؤال يؤطل القوى والتكسب والمكاسب ان تجد وتقدح وتعمل النفوس أن في السؤال خداعا أن في السؤال خداعا واحتيالا وكذبا وأن في السؤال جحودا لنعمة الله وفضله فالله يعطي العبد وينعم عليه ثم يذهب ويسأل هذا غاية الجحود والنكران لما أنعم الله به تبارك وتعالى يقول الشيخ الإسلام والأحاديث في تحريم السؤال كثيرة جدا نحو بضعة عشر حديثا في الصحاح والسنن وفي سؤال الناس مفاسد الذل والشرك بهم والإيذاء لهم وفيها ظلم لنفسه بالذل لغير الله وظلم في حق ربه ما سورة الظلم في حق ربه أعطاه ومع ذلك ماذا يسأل وظلم في حق ربه بالشرك به وظلم للخلق بسؤالهم أموالهم إحنا وحديث عن حديث سمرة رضي الله عنه إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا يسأل الرجل ماذا سلطانا أو في أمر لا بد منه في الحديث دليل على جوازي ماذا السؤال في صورتين سؤال السلطان وسؤال لابد ماذا لأمر لا بد منه فيخص به عموم أدلة التحريم السؤال والمسألة والحديث دليل على أن السؤال السلطاني وقبول جائزته جائز يقول ابن عبد البر هذا حديث صحيح ثابت وهو أصل عند العلماء في سؤال السلاطين خاصة وقبول جوائزهم وقبول جوائزه أي السلطان وعطيته على كل حال ما لم يعلم حراما بعينه وعموم هذا الحديث يقتضي كل سلطان لم يخص من السلاطين صفة دون صفة فما لم يعلم الحرام عندهم جاز ما لم يعلم الحرام بصفته جاز قبوله وقد أخرج ابن عبد البر بسنده عن ابن عمر أنه كان يقبل جوائز الأمراء وقال ابن عبد البر قبل جوائز الأمراء علماء كثير جيد وقال ما أعلم أحد لم يقبل جوائز السلطان من علماء التابعين إلا ابن المسيب وابن سيرين فإنهم ردوها وهذا غايه ماذا؟ غايه في ماذا في الورع غايه في الورع والاستغناء عما في يد الناس والاستغناء عما في يد الناس نعم. <تصفيق> لما اعطى النبي صلى الله عليه وسلم عمر العطاء هل هو من الصدقه لا قد يكون ماذا من الخراج الذي هو حق لماذا للمسلمين فاما ان يكون خراجا جيد او يكون جزيه او يكون اجره على عمل عمر على عمل عمر فذلك اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم حديث خالد بن عديل جهني من بلغه معروف وحديث ابن عمر دليل على استحباب أخذ المال الذي جاء من غير مساله بل حكي فيه الوجوب قال النووي واختلف العلماء في من جاءه مال من غير مساله هل يجب قبوله ام يندب قال على ثلاثة مذاهب أنه يجب قبوله ويندب قبوله ويباح قبوله ثلاث مذاهب حكاها الطبري وأخر والصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه يستحب في غير عطية السلطان فعطية السلطان يرى بعضهم الوجوب أنه يجب أن يقبلها نعم. وفي الحديث فضيلة لعمر رضي الله عنه في بيان فضله وزهده وإيثاره وعفته رضي الله عنه من أعطي هدية أو مكافأة على عمل فما حكم قبوله لا بس الأصل ماذا جواز قبوله إلا إن قلنا إلا لأمور يستثنى من ذلك إن علم أن المال حرام أو أن الذي اعطاه يريد أن يتوصل به إلى إلى شيء مصلحة خاصة له فإنه لا يجوز قبوله نعم الباب الذي يليه نعم في أمر راجع على ولا لا في أمر لا بد منه هذه صورة أخرى يسأل الناس لأنه محتاج ولأمر لا بد منه ظاهر حاجة ظاهرة اذا اجتمع لنا من الذي يجوز له المسألة ذو فقر مفضي وغار من و إيه و ثلاثه نبي سأوقف الحديث السابق لا تحيل المسألة إلا الذي فقر مدفع جيد مدقع و غارم ماذا مفضع وذي دم موجع وسؤال السلطان وأمر بد منه فهؤلاء الخمسة يجوز لهم ماذا يجوز لهم المسألة نعم في غرمه يا شيخ؟ في غرمه ولا قلنا الغارم لما قال النبي غارم ماذا مفضع فضيع جيد ثقيل جيد فضيح شديد عليه فإن هذا ماذا يجوز له ماذا السؤال غرامة مثلا ماذا غرامة كبيرة إما أن تكون ماذا عليه مثل لا يستطيع وفائها أصلح بين فئتين أو بين اثنين وتحمل غرامة شيء يجوز له أن يقبض ماذا الزكاة وله أن يسأل وسيأتي بيانه في باب مستقل نعم أي نعم إنما يجوز السؤال في الحاج في ماذا في الضرورة والحاجة الضرورة ما هي قد يقول قائل هو إلى تستقيم بها ماذا الضروريات الخمس النفس وماذا والعقل والعرض والمال ودي هذه الضروريات الخمس لو سال من أجلها ما الحكم؟ جاز طيب نعم والحاجات التي لا يستغني عنها الانسان في معاشه وحياته أما التحسينيات والكماليات فيحرم عليه أن يسال فيها نعم, نعم الباب اللي بعديه قال الان انتهينا الان من الصف الاول وهم من الفقير والمسكين وقابل الفقير والمسكين ماذا؟ الغني فبين حد من الغني وبين ذم السؤال ذم ذم السؤال نعم الذي يليه نعم. قال رحمه الله باب العاملين عليها عن بسر بن سعيد إن, أن ابن السعدي المالكي قال استعملني عمر على الصدقة قال استعملني عمر على الصدقة فلما فرغت منها وأديتها إليه أمر لي بعماله بعمالة فقلت إنما عملت لله قال خذ ما اعطيت قال خذ أعطيت فاني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني فقلت مثل قولك فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق متفق عليه قال رحمه الله وفيه دليل على أن نصيب العامل يطيب له وإن والتبرع أو لم يكن مشروطا قال وعن المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أنه والفضل ابن عباس انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم تكلم أحدنا فقال يا رسول الله جئناك لتؤمرنا على هذه الصدقات فنصيب فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة ونؤدي إليك ما يؤدي الناس فقال إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس متفق مختصر مختصر لأحمد ومسلم وفي لفظ لهما لا تحل لمحمد ولا لآل محمد قال رحمه الله وهو يمنع جعل العامل من ذوي القربى قال وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخازن المسلم الأمين الذي يعطي ما امر به كاملا موفرا طيبة بها نفسه حتى يدفعه إلى الذي امر له به أحد المتصدقين متفق عليه قال وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استعملنا أن استعمل النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول رواه أبو داود قال رحمه الله وفيه تنبيه على جواز أن يأخذ العامل حقه من تحت يده فيقبض من نفسه لنفسه نعم قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين. ثم قال والعاملين عليها فذكر باب لأنه ما زال في الأصناف الثمانية باب العاملين عليها من العاملون عليها هم السعات الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة من أربابها كجبائها لجبونها وحفاظها ومقسميها وكاتبيها شرط فيه أن يكون ماذا مكلفا مسلما امينا كافيا من نشرت شرط خامس ما هو مسلما امينا ماذا كافيا جيد مكلفا يبقى شرط خامس أحسنت ألا يكون من ذوي القرباء ألا يكون من ذوي القربة آل النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي لا، يعني من قربة يعني من قرابته لا من دو القربة من آل النبي صلى الله عليه وسلم عن بسر بن السعيد أن بس ابن السعدي المالكي قال حد قليل من اللفظ الذي قرأنا قبل قليل استعملني عمر على الصدقة فلما فرغت منها وأديتها باب العامل عليها أي كذلك باب عطاء العاملين ورزقهم وكذلك أخذهم ما يأخذون من الزكاة أو الرزق قال استعملني عمر على الصدقة ولما فريقت منا واديته لي امر لي بعماله وهي ماذا عطاء على عطاء على عملي كانه اجره فقلت انما عملت لله فقال خذ ما اعطيتك فاني عملت على اهل رسول الله فعملني اي اعطاني فقلت قوله فعمل عملني قال النوي أعطاني أجرة عملي وفي هذا الحديث يقول النوي جواز أخذ العوض على أعمال المسلمين سواء كانت للدين أو لدنيا كالقضاء والحسبة وغيرهما فعملني فقلت مثل قولك فقال لي رسول الله عليه وسلم إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق متفق عليه ما وجه الدلالة من الحديث في الباب نعم أنه قال فعملني يعني أعطاني ماذا على عملي على الصدقة لأنه قال في الأول استعملني عمر على الصدقة الصدقة الواجبة جيد فهو دليل على أن العاملين عليها لهم حظ ونصيب في الصدقة استنباط الإمام قالوا فيه دليل على أن نصيب العامل يطيب له وإنه التبرع لو أن رجلا تبرع بشيء وعمل بشيء أنه متبرع ثم ألزم بأخذ المال وجاءه مال فلو غير النية هل يجوز يجوز له ذلك فإن الصحابي وعمر كليهما ماذا كان قد نوى ماذا العمل لله ثم جاءهم ماذا العمال العطاء فقبلها فلا يضر ذلك في في نيته فلا يضر ذلك في نيته وإنه التبرء أو لم يكن مشروطا إن لم يكن شرطا يعطيه ثم جاءه المال فانه له أن يأخذه نعم قال الطبري في حديث عمر الدليل الواضح أن على أن لمن شغل بشيء من أعمال المسلمين أخذ الرزق على عمله كالقولات والقضاة وجبات الفيء وعمال الصدقة وشبههم نشبه في زماننا الآن المعلمين الأئمة حف مدلس القرآن القائمين على بعض مصالح المسلمين فلهم أن أخذ ماذا أخذ الرزق والعطاء من الرزق؟ ما يخرجه الإمام كل شهر لمن للمرتزقه من بيت المال على عملهم جيد والعطاء ما يخرجه الإمام كل عام فيه عندنا في الاشياء التي يقبضها الإنسان إما أن تكون رزقا وإما أن تكون عطاءا وإما أن تكون أجرة وإما أن تكون جعالة ما الفرق خلنا نبدأ من الأخير الجعالة هو ما ماذا أن يقول القائل من فعل كذا فله كذا كما قال يوسف عليه السلام, السلام ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قال العلماء هذا أصل في باب الجعل ومثله مثال في السنة الجعاله وما يدرك أنها رقية لما جاء في حديث بسعيد في الصحيح لما لدغ سيد القوم فقالوا هل عندكم من راق قالوا وما تجعل لنا من جعل جيد فجعلوا لهم قطيعا من الغنم فرقاه فبرئ وشفي فكأنما قال عم سعيد فكأنما نشط من عقال، فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وما أدراك أنها رقيها الفاتحة واضح هذا الجعالة فهي جائزة فالجعالة ليس فيها شرط من أتى بها أخذها طيب افترض أن رجل أعلم فقال من أقام هذا الجدار فله كذا فذهب ثلاثة واقام اثنين الجدار وواحد لم يقيمه الثالث ليس له شيء واضح من أقام نصفه ليس له شيء لماذا لأنه جعل الجعال على أي شيء على الكمال وعمل معلوم الثاني بعد الجعال ما هو الأجرة وهي ماذا أن يتفق اثنان على ماذا على أن يقوم أحدهما بالعمل والثاني بالمال وتكون ماذا شرطا فإذا انهى العمل أخذ ماذا اجرته واضح الثالث الرزق الرزق ما هو هو العطاء يأتي من بيت المال جيد ليس أجرة إنما ان يأتي من بيت المال واضح كل شهر لمن يعملون في مصالح المسلمين الرابع ما هو العطاء العطاء الذي يأتي كل عام فيعطيه لما من يشاء قد يخص بعض الناس دون آخرين يعطي بعض القوم هذا لا بأس به ما فائدة ذكر هذه المسألة فائدة ذكر هذه المسألة أن يفرق الإنسان في الوظائف والأعمال التي يعملها بينما كان ماذا رزقا فالإمام الآن الدولة تدفع المال على أنه رزق رزق وليس رزق رزق جيد عطا يعطيه الإمام من بيت المال لمن يقوم بعض الوظائف جيد هناك أعمال مدرس التحفيظ الأصل نجعله مثلا نقول رزق طيب لو قال مدرس التحفيظ أنا مستعد ادرس لكن اخذ مبلغ ألف ريال كل شهر هذه تكون إيش أجرة لا أجرة تكون أجرة إن عمل أخذ وإن لم يعمل فليس له شيء جيد بشروط معلومة فهذا جائز كذلك جيد يأتي الثالث هو ماذا الجعال ذكرناها ولا وماذا والعطاء فالإمام له أن يعطي من أن يعطي السعات من الزكاه ماذا يعطيهم سهما لأنهم عاملين عليها وله أن يعطيهم ماذا اجره وله أن يعطيهم رزقا له أن يعطيهم فقد يجتمع لهم سهم الزكاة ولهم أجرة ماذا العمل ولهم ماذا الرزق طيب ما فائدة هذه المساله لما ذكرنا في هذه المسألة أن نقول آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا عملوا على الزكاة فإنها لا تحل لهم الصد الزكاة لا لا لكن الإمام يعطيهم ماذا أجرة على عملهم أو رزقا على على عملهم نعم ليس صدقة ولا زكاة نعم إذا هذا قول الطبري حديث عمر الدليل فيه الدليل واضح على أن لمن شغل بشيء من أعمال المسلمين أخذ الرزق على عملك كالولاة والقضاة وجبات الفي وعمال الصدقة وشبههم لإعطاء رسول الله وسلم عمر الله العمالة على عمله واحتج أبو عبيد في جواز ذلك فيما فرض الله للعاملين على الصدقة وجعلهم منها حقا لقيامهم وسعيهم فيها والحديث دليل على أن عمل الساعي سبب الاستحقاقه الأجر كما أن وصف الفقر والمسنة والمسكنة هو السبب في ذلك نعم الباب الذي الحديث الذي يليه حديث المطلب بن ربيع بن حارث بن عبد المطلب أنه هو الفضل بن عباس انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم تكلم أحدنا ثم تكلم ثم تكلم أحدنا هذا الحديث نحتاجه في باب آل النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم الصدق على بني هاشم والي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكره الإمام لأجري أن لا يكرر قال عن المطلب بن ربيع بن الحارث بن عبد المطلب انه هو الفضل بن العباس الانطلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث طويل لكنه جميل عن الزهري ان عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب حدثه ان عبد المطلب بن ربيع بن الحارث حدثه وقال اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقال والله لو بعثنا هذين الغلامين قال لي وللفضل بن عباس من هو الاول عبد الله بن نوفل والفضل بن عباس الى رسول الله فكلمه فامرهما على الصدقه يعني ان يكونوا ايش سعاته فامرهما على الصدقه فادى ما يؤدي الناس واصاب مما يصيب الناس يعني ان ياتيهم المال قال فبينما هم في ذلك جاء علي ابن ابي طالب وقف علي فوقف عليهما فذكر له ذلك فقال علي ابن أبي طالب لا تفعل فوالله ما هو بفاعل يعني النبي صلى الله عليه وسلم فانتحاه ربيعة بن حارث فقال والله ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علينا يعني انك ترى أنك أعلى منا لأنك السبب ماذا هو الله لقد لنت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه فما فنفسناه عليك يعني في المصاهرة قال علي أرسلهما فانطلق والطجع عليه. قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر سبقناه إلى الحجرة فقمنا عندها حتى جاء فأخذ بآذاننا ثم قال أخرج ما تسرعان يعني ما في نفوسكم. ثم دخل ودخلنا عليه وهو يوم اذن عند زينب بنت جحش. قال فتوكلنا الكلام ثم تكلم أحدنا فقلت يا رسول الله فقال يا رسول الله أنت أبر الناس وأوصل الناس وقد بلغنا النكاح يعني سنا شبابا نريد الزواج. فجئنا لتأمر لنا على بعض هذه الصدقات فنؤدي إليه كما يؤدي الناس ونصيب كما يصيبون قال فسكت طويل حتى أردنا أن نكلمه قال وجعل زينب تلمع علينا من وراء الحجاب ألا تكلمه تشير ما معنى تلمع تشير من وراء الحجاب بيدها لا تكلمون النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم قال إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس هذا الحديث فيه مسائل حقيقة كثيرة فيه مسائل كثيرة لكن شاهده في الباب ما هو لماذا أورده المؤلف أنهم قالوا ماذا فنصيب ما يصيب الناس من المنفع وهو جواز أن يجعل الإمام على الزكاة وقبضها سعاتا يأخذون ماذا يأخذون من الزكاة يأخذون من الزكاة فالشاهد قوله فنصيب ما يصيب الناس من الفانفع فدليل على أن العمال لهم أن يأخذوا من الزكاة فقال إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد إنما هي أوساخ الناس يعني هذا على التحريم والإرشاد إلى تنزيه الآل آل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل هذه الأوساخ قال القرطبي وإنما كانت الصدقة كذلك لأنها تطهرهم من البخل وأموالهم من إثم الكنز فصارت كماء الغسالة التي ماذا تعاب فكأنها ماذا النبي وسلم ينزههم ويطهرهم صلى الله عليه وسلم وأنها لا تحل لأحد من آل النبي صلى الله عليه وسلم وسيأتي يعني بيانه حتى وإن كانوا عاملين عليها حتى وإن كانوا عاملين عليها فإنه لا يجوز أن يأخذوا من الزكاة لكن ذكر بعض العلماء وهو رأي الجمهور أنه إن كان أجرة للإمام أن يجعلهم ماذا لهم أجرة لكن ليس من ماذا من نفس مال الزكاة إن من بيتي المال نعم وفي لفظ لهما لا تحل لمحمد ولا لآل محمد وهو يمنع جعل العامل من ذوي القرباء يعني من ماذا من قلابة النبي من آله صلى الله عليه وسلم ثم قال ومذهب أحمد كما ذكرت ومذهب الجمهور أنه يعطى أجرته العامل ولو كان ماذا ولو كان غنيا هل يجوز للعامل على الزكاة أن يأخذ ولو كان غنيا يجوز بمقابل ماذا بمقابل عمله مع أنها زكاة نعم طيب قال وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخازن المسلم فهمت مسألة سابق إخوان يعني لو أن رجل من السعات أو مما يقبيضون الزكاة غني فهل له أن يدخل في سهم العاملين له أن يدخل إلا من؟ إلا آل النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يأخذون أجرة وأنا بموسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الخازن من الخازن القائم على حفظ المال إن الخازن المسلم لحظه الخازم من أولا الوصف الأول المسلم الأمين الذي يعطي ما أمر به كاملا الثالث ما معنى كاملا تاما موفورا قائما بماذا بحقه على احسن وجه تاما طيبه بها نفسه طيبه به نفسه جيد غير شحيحة حتى يدفعه الى الذي امر به احد المتصدقين او احد المتصدقين قرأت هكذا وهكذا جيد متفق عليه وفي لفظ النساء المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وقال الخازن الذي يعطي ما امر به طيبه بها نفسه أحد متصدقين هذا الحديث لاحظوا فيه أوصاف يقول القرطبي رحمه الله هذه الأوصاف شرط لحصول الثواب ما الأوصاف أن يكون امينا يعطي ما أمر به كاملا موفورا طيبة بها نفسه ما يكرهها للناس ويقول لا يستحقونها إذا كان هذا الخازم بهذه الأوصاف ماذا استحق كما يقول القرطبي هذه الاوصاف شرط لحصول هذا الثواب فينبغي ان يعتنى بها ويحافظ عليها ولا بد من اعتبارها في تحصيل اجر الصدقه للخازن الأمين فانه ان لم يكن مسلما لم يصح منه التقرب وان لم يكن امينا كان عليه وزر الخيانه فكيف يحصل له اجر الصدقه وان لم يطب بذلك نفسا لم يكن له نيه فلا يؤجر والحديث دليل على أن الأجر الخازن إذا تصدق بإذن المالك بالأوصاف المذكورة الحديث فإنه يشارك صاحب المال في الصدقة فيصيران متصدقين ولا ينقص ماذا من أجل المتصدق شيء ولا ينقص من اجر المتصدق شيء ويكون هو أحد المتصدقين أو أحد المتصدقين نعم إيه؟ مثل أجره إلا قال حتى فهو أحد المتصدقين له مثل أجره كأنه أحد المتصدقين وماذا ولا ينقص من أجل المتصدق شيء هذا من فضل الله عزيزي لكن الشروط الأربعة أمينا جيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعطي ما أمر به كاملا موفورا طيبة بها نفسه حتى هذا يراع قد يكون بعض العاملين أحيانا والخازنين جيد قد يستكثر على بعض الناس العطاء أو يستقل بعض الناس يخرجها كأن المال ماله وهو ليس ماله. نبه النبي ماذا أن الخازن ينبغي تكون طيبته نفسه في ماذا؟ في ما يعطي من مال سيده أو من مال الذي يحفظه نعم. ثم ذكر الحديث الأخير قال وعن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعملناه على عمل من استعملنا من هنا ماذا؟ إسم شرط جيد فهو دال على العموم من استعملناه فهو في كل عامل وخازن من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذه بعد ذلك فهو غلول رواه أبو داود وسكت عليه المنذر وسكت عليه أبو داود والمنذر كذلك سكت عليه في المختصر ورجال إسناده ثقات والحديث الصحيح والمعنى من استعملناه من كل عامل وخازن وحافظ فرزقناه رزق رزقا يعني أعطيناه الرزق الذي هو شبيه بماذا؟ بالأجر قال فما أخذ بعد ذلك من زيادة فهو ماذا فهو غلول حكم حكم الغلول وحكم ماذا ما الغلول ما الغال والغلول ما كان لنبي أن يغل يعني يأخذ من الغنيمة وكذلك وسرت الغلول المال أخذ المال الحرام أخذ المال الحرام أو الزائد عن حقه وهذا تشنيع ولذا يعني ينبغي لكل خازن أو حافظ أن يأخذ ما اتفق هو من ومن وضعه بعض الناس ماذا يقول يقول أنا أرى أنني حقا زائدا وأنني ما أعطيت أجري الذي يكفي أو ما أعطيته ماذا راتب الذي يكفي فيقول اخذ ما, ما يقدر بماذا مثل غيري لا قال من رزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو ولو كان ناقص نعم ولو كان ناقص فهو غلو لماذا لأن الأصلا يكون الخازن ماذا أمينا له أن لا يرضى لكن لا يأخذ فوق ذلك نعم وفيه تنبيه على جواز أن يأخذ العامل حقه من تحت يده، فيقبض من نفسه لنفسه. يعني لو قبض لنفسه متفق عليه من رزق فلا بأس. ما زاد فهو، فهو غلول. والحديث دليل على أنه لا يحل للعامل زيادة على ما فرض له او ما فرض له من استعمله وانما أخذ بعد ذلك فهو من الغلول الذي جاء الشرع بتقبيحه، وذلك بناء على أنها إجارة. ولكنها فاسده يلزم فيها فقط أجرت ماذا المثلي نعم الباب الذي يليه نعم قال رحمه الله باب المؤلف قلوبهم أن انس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسأل شيئا عن على الإسلام إلا أعطاه لم يكن يسأل شيئا لم يكن يسال شيئا عن على الإسلام إلا أعطاه. قال فأتاه رجل فسأله فأمر له بشاء كثير بين جبلين من شاء الصدقة. قال فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة رواه أحمد بإسناد صحيح قال وعن عمر بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لا أعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إليه من الذي أعطي ولكني أعطي أقاما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل أقواما إلى ما جعل في قلوبهم من الغنى والخير منهم عمر بن تغ عمر بن عمر منهم عمر بن تغ عمر بن تغلب فوالله ما ما احب ان لي بكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم رواه أحمد والبخاري الصنف الرابع من المؤلفه قلوبهم المؤلفه قلوبهم جمع مؤلف من التاليف وهو جمع القلوب من المؤلف قلبه هو السيد المطاع في عشيرته سواء كان كافرا ام مسلما هذا هو الصحيح سواء كان كافرا أو المسلمة اختلف العلماء في بقاء سهم المؤلفة قلوبهم هل هو ما زال باق ام ذهب لما عز الاسلام فقال عمر والحسن والشعبي انقطع هذا الصنف بعز الاسلام وظهوره فما يعطون من الس... يعني هل السهم لا يعطى وهذا مذهب لمن للأي... من ذكرنا من الائمه وهو مشهور مذهب ابي حنيفه ومالك وقال جماعه من العلماء وهم مذهب احمد وغيره من اهل الحديث هم باقون لان الامام ربما احتاج ان يستألف على الاسلام وانما قطعهم عمر لما راى عز من عز الاسلام لما رأى عز الإسلام قال ابن العربي رحمه الله اين يقب ابن العربي هذا إما اما في شرح الايه في احكام القران او في العارضه شرح الترمذي وهي نفيسه قال والذي عندي أنه إن قوي الإسلام زالوا لا نعطيهم إذا قوي الإسلام وإن حتيج إليهم سهمهم أو أسهمهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم قال عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسأل شيئا على الإسلام إلا أعطاه ما كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء على الإسلام إلا أعطاه صلى الله عليه وسلم وهذا من تمامي وكمالي كرمه صلى الله عليه وسلم وجوده وهو الذي يقول عنه انس رضي الله عنه كان رسول الله أجود الناس وأكرم الناس وأشجع الناس وقد سمع أهل المدينة يوما صوتا ماذا فهرعوا إليه فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم مستقبلهم راجعا في رواية قافلا وهو يقول لن تراؤوا لن تراؤوا وجدته بحران وفي رواية أخرى وقد ركب سيفا عريا لأبي طلحة لم تسرج من شجاعته ركب السيف بدون سرج ونظر للأمر وهو وجده ماذا صوتا وإذا بالناس يجتمعون ليخرجوا والنبي راجع صلى الله عليه وسلم السؤال هنا يقول أنس أكرم كان أجود الناس وأكرم الناس ما الفرق بين الجود والكرم الكرم قد يطلق على المال والجود على المال والجه وغيره هذا تفريق تفريق آخر الكرم مع, ال... مع الوجود يعني انك تكرم وعندك عندك المال ما تستطيع أن تذبح تستطيع كذا فوافر عندك فأنت كريم الجواد الذي يكرم قد لا يكون عنده يستدين يستلف يأخذ ما لا تجري العادة بعطائه فيعطيه واضح الفرق فلا شك أن الجود أعلى أعلى منزلة ماذا من الكرام ومن أسماء الله عز وجل الكريم والجواد سبحانه وتعالى، نعم، وممتدح الناس بشيء مثل الكرم والجود، وكانت العرب تقول إذا مات الرجل لم يذكر إلا كرمه وجوده، ولم يذكر غناه وماله وماذا حسن منطقه لا أبداً، وفي الزمان إن إذا ذك... ذهب الرجل ومات يذكر بأمرين إخوانيكم السلام تبارك، إذا مات الرجل يذكر بأمرين حفظ هذه حياتك. إما أن يقال رجل تقي مات رحمه ما الله وكان تقيا صالحا، وإلا يقال رجل كريم مات ما وهو رجل كريم جواد، ما يذكر الميت بغير هذا، ما يقال غني بلي خطيب ما بده، ما يذكر له بوصفين، إما وصف التقوى بينه وبين الله، أو وصف الجود والكرم بينه وبينه وبين الناس، وما أعظم أن يجمع العبد والمسلم بين هذين الوصفين. التقوى والكرم وهي من أكهر هي التي جمعها أنس في كثير من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع العبد بين التقوى والكرم والجود فذلك غاية غاية ماذا؟ غاية التعبد ولذلك قال النبي في حديثه به في الصحيح من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وليكرم جاره تذكرون كان النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم عناقا ماذا؟ عناقاً وكان يجلس عليه الرجل والرجلين ثم اجتمع عليه لفيف من الانصار فهذا الصفة صفة عظيمة وتذكر أنه كما قالت العرب إن الكريم مخلوف وإن الجواد معطا كريم يخلف عليه والجواد معطى والله يخلف سبحانه وتعالى بما يشاء نعم طيب نعود إلى الحديث صلى الله عليه وآله وسلم قال فأتاه رجل فسأله فأمر له بشاء ويخوه الجود والكرم ليس من كثرة ما يجد الانسان تجد الرجل الغني وهو ماذا شحيح وقد تجد الرجل الذي لا يجد الا الشيء يسير وهو وهو كريم جواد فيحرص الانسان ان يظهر الجود لله اولا والكرم فهو ليس بماذا بكثره ماذا ما يكون عند الانسان انما ماذا بنفسه وبعطائه الذي يجود يجود به نعم فقد يبلغ الشيء اليسير عند الله منزلة عظيمة لم يبلغها الشيء الكثير أو العطاء الكثير الذي يعطيه الغني قال فأتاه رجل فسأله فأمر له بشاء كثير شياها كثيرة بين جبلي صلى الله عليه وسلم تخيلوا يعني كأنه أعطاه ماذا قطيعا كبيرا بين جبلين من شاء قال يعني من قال فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة رواه أحمد والبيهقي بسنن وهذا أعلى الكرم أن يعطي الإنسان عطاء ولا يفكر في ولا يخشى ولا يخشى الفاق والحديث الصحيح صلى الله عليه وآله وسلم وعن عمري بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبين فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا فبلغه أن الذين تركوا أتيبوا أن الذين ترك عت فحمد الله وأثنى عليه والحديث والفاظ كثيرة ثم قال أما بعد والله إني لا أعطي الرجل وأدع الرجل أحب الذي حب من الذي أعطي وأدع الرجل أحب إليه من الذي أعطي ولكني أعطي اقواما ما أرى في قلوبهم من الجزع والهلاء فكان يعطيهم النبي السلام لأنهم يخشون ماذا الفقر وأكل أقواما إلى ما جعل في قلوبهم من الغنى والخير منهم عمر بن تغلب فوالله يقول عمر فوالله ما أحب أني بكلمة رسوله السلام حمر النعام، إذن فأحاديث الباب انظر فرحه بأي شيء بثناء النبي السلام عليه ما جعل في قلوبهم من الغنى والخير أن يكون القلب قلبا غنيا أن يكون القلب قلبا خيرا ما جعل في قلوبهم من الغنى والخير هذه المناقب العظيمة أن يكون قلبك مليئا بالغنى بالغنى بالله عز وجل أولا من بما أعطيت وأن يكون مليئا بالخير بإحسان الظن بالمسلمين في إعطاء الناس ما تجود به نفسك من الخير نعم. الحديث الباب أو الحديثان دليل على أن المؤلف قلوبهم يعطون من الزكاة ويعطون من الغنيمة وعطاؤهم من الزكاة نص الله تبارك وتعالى عليه في قوله والمؤلفة قلوبهم وأن ذلك في الزكاة فيعطون كذلك من الصدقه فيعطى الكافر الذي يرجى إسلامه لوجود قرائن تدل على ذلك أو يرجى كف شره عن المسلمين ويعطى المسلم الذي يرجى بعطيته لأنه سيد مطاع في عشيرته يعرجى بعطية قوة إسلامه أو دفاعه امن وراءه من المسلمين على ثغور المسلمين، فيعطى من الزكاة ما يحصل به تعليفه وتالفه. ورد في أحاديث كثيرة إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم، فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا سفيان بن حرب وأعطى صفوان بن أمية، وعُيّنة بن حز، والأقرع بن حابس، كل إنسان منهم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مئة من الأبل صلى الله عليه وسلم. وجاء في مسلم أن أعطى علقمة ابن علاثة مئة من الإبل وجاء في حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله لما فتح حنين قسم الغنائم فأعطى المؤلفة قلوبهم وقد عد بن الجوزي رحمه الله اسماء المؤلفة قلوبهم في مؤلف اللطيف وبلغ نحو خمسين نفس السنة تبقى بسألة أخيرا نختم بها الباب اجتهد بعض الفقهاء المعاصرين في حصر بعض أهم المجالات التي يسرف عليها سهم المؤلفة قلوبهم في زماننا كيف أولا تعليف من يرجى إسلامه وبخاصة أهل الرأي والنفوذ ممن يظن أن لهم دورا كبيرا في تحقيق منعة وصلاح المسلمين أظن باقي دقيقتين اثنين استمالة أصحاب النفوذ من الحكام والرؤساء والوزراء ونحوهم للإسهام في تحسين ظروف الجاليات والأقليات المسلمة ومساندة قضاياهم ثالثا تعليف أصحاب القدرات الفكرية الإسلامية لكسب تأييدهم ومناصرتهم لقضايا المسلمين رابعا إيجاد المؤسسات العلمية والاجتماعية لرعاية من دخل في بيت دين الله وتثبيت قلبه على الإسلام هذه الأمور تجوز أن يعطى سهم في الزكاة بشروط ثلاثة اولا توخي الحذر, الحذر والدقة في أوجه الصرف لتفادي الآثار غير المقبولة شرعا أن يكون الإنفاق بقدر لا يضر بماذا؟ بالمصارف الأخرى ثالثا أن يراعى في الصرف المقاصد الشرعية ووجوه السياسة الشرعي نقف عند الخامس وفي الرقاب والله اعلم وسلم رسول الله وسلمه وبارك فيه. يعني لك أن تعطي من تظنه يتألف, يتألف في عطائه لك أن تعطي من الزكاة. من الزكاه كان يكون السيد مهابا في قومه وعشيرته فبعطائه يدعم المسلم يناصر قضايا المسلمين لا بأس حتى, كان حتى إذا كان يرجع من وراءه شيء إذا كان يرجع لا مثل الخدم. يعطى الخادم من الزكاة يعطى الخادم من الزكاة أن تعطيه لفقره تعطيه الفقر هذه مسألة لطيفة حكم يعطى الزكاة للخادم والعامل والسائق مثلا في البيت تعطيه لا بأس لكن بشرط أن لا يكون ذلك له علاقة بيجرته واضح الثاني أن تبين له أن هذا زكاة لأن لا يظن أن هذا زيادة على الأجر أو فضل منك جيد الثالث الله الله ولا اله الا الله اشهد ان شهد pray محمد Muhammad, الله. Messenger of Allah. I Salam al-salamu سنة. أنه إذا كان الموذن وأن أشهد, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد محمد رسول الله أشهد محمد رسول الله أن يقول الإنسان وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فقد ثبت ذلك في حديث معاويه رضي الله عنه وهذا يقال ليس بعد نهاية الأذان إنما حين تسمعها أول مرة تقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذن لا بعد ما ينتهي فتقول وأنا أشهد ان لا إله إلا الله نعم وأشهد أن محمد رسول الله نعم إذا نقول يجوز إعطائه بثلاثة شروط إعطاء السائق أو الخادم أو الخادمة جيد أو العامل اعطاه بثلاث شروط أول الشرط الأول أن يبين أنها زكاة قلت هذه ما زكاة وليست مال أجرة جيد الثاني أن لا ينقص من أجرته شيء ألا ينقص ماذا من أجرته شيء الثالث ألا يطالبه بشيء زائد عن عمله ليقابل به ماذا الزكاة. هذه الزكاة واضح وأحسن ما يكون أن يعطيها دائما بعد الراتب بعد ما ينتهي من الراتب يعطي إياه ولا ينبغي أن يبالغ في ذلك وإنما يكون سهم للفقراء وسهم المساكين وغيره نعم. في, حال كونه فقير. في حال كونه فقيرا أو مسكينا أو أحد الأصناف قد يكون غارب حاله طيبة لكن أحيانا بعضهم يأتي من بلده وقد استلف المال الكثير ليصل إلى هنا فيكون غارم فيجوز من باب أنه غارم لا بأس إن شاء الله باب الأخير قبل الإشاء قال رحمه الله باب قوله تعالى وفي الرقاب قال رحمه الله وهو يشمل بعمومه المكاتب وغيره قال رحمه الله وقال ابن عباس لا بأس أن يعتق من زكاة ماله ذكره عنه أحمد والبخاري قال وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال جاء رجُل النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يقربني إلى الجنة ويباعدني من النار فقال اعتق النسمة وفك الرقبة قال يا رسول الله أو ليس أو ليس واحدة قال لا عتق النسمة أن تفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في ثمنها رواه أحمد ودار قطني. قال وعن ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة كلهم حق, الله حق حق على الله عونه الغازي في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح المتعفف رواه الخمسة إلا أبا داود عقد المؤلف هذا الباب ليبين مشروعية دفع الزكاة للرقاب كما في قول الله في الصنف الخامس وماذا وفي الرقاب اختلف العلماء في المراد بالرقاب فذهب مالك وأحمد وأبو ثور وإسحاق وأبو عبيد ويروى عن ابن عباس الحصري الحسن بصري أن المراد بهذا الصنف أن تشترى رقاب لتعتق واحتجوا بأثر ابن عباس الذي معنا في الباب لا بأس أن يعتق من زكاة ماله وهذا الأثر ذكره أحمد والبخاري ووصله أبو عبيد في كتاب الأموال ولم يجزم البخاري بصحته وقد أعله أحمد بالاضطراب لما احتج به عليه أن المراد أن تشترى بها الرقاب قال أبو بيت أعلى ما جاء فيه قول ابن عباس وهو أولى بالاتباع وأعلم بالتأويل وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري والليث وهو مرويون عن علي وسيد بن جبير وهو قوله أكثر للعلم المختار عند الحنابل أن المراد بها المكاتبون يعانون من الزكاة على الكتابة لأجل أن يعتقوا ورجعه الطبري وكان خلاف بين العلماء في هذه المسألة والصحيح أنه ماذا؟ أنه محمول على الأمرين محمول على الرقاب في فك إتق الرقاب وأنه محمول على المكاتبين أنه محمول على الرقاب وعلى المكاتبين فيعطى المكاتب دينه لعجزه ويعطى كذلك لاستقاقي أو لفكاك رقابته. قال وعن البراء بن عازب قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار فقال أعتق النسمة النسمة هي النفس والروح كل دابة فيها روح فهي نسمة ويريد ويراد بها الناس وكان علي يقول والذي ماذا فلق الحبات وبرأ النسمة وبرأ النسمة وهي النفس والروح أعتق النسمة وفك الرقبة والله عز وجل قد امتدح فك الرقبة في قوله فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسابه نعم قال يا رسول الله أوليس واحدا فك الرقاب يعني وإعتاق النسمة قال لا اتقر نسمة أن تفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في في ثمنها رواه أحمد والطبراني وهو يوافق قول الزهري فإن الزهري يقول في قوله وفي الرقاب يجمع بين الأمرين يجمع بين المكاتب ماذا وفكر الرقبة بإعتاقها من علماء من يقول وفي الرقاب يجعل سهمين نصف في ماذا في المكاتبين ونصف في اعتاق في اعتاق الرقاب وهذا الحديث حديث البلا من عازب دليل على فضيلة العتق فضيلة العتق ودليل على استحباب فك الرقاب هل يكون عليه الآن من الفضيلة ما هو في زماننا مثلا من دفع الدية لاجل ان يعني يقاد بالنفس ولا يكون القصاص من علماء من ألحقه بهذا فقال إن دفع الدية لمن حكم عليه مثلا بالقصاص وأنه لا يخرجه من القصاص إلا دفع الدية أنه يكون من فك ماذا من فك الرقبة الذي امتدح الله عز وجل فك الرقبة أن تعين على ثمنها أنه مقيس مقيس عليه الحديث الأخير عن نبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة كلهم حق على الله يعني أن يعينهم الغاز في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء أداء إلى سيره والناكح المتعفف الذي يريد النكاح ليعف نفسه فحق على الله أن يعينهم رواه الخمسة إلا أبا داود نعم والحديث حسن الباب الأخير نعم اي يفككون نعم فيدخل بعضهم يرى أنه من الفكاك من الفكاك خاصة إذا كانت عند نفس إن, أن هذه النفس المسلم عند كافرين نعم كلها في عتق الرقاب في العبيد نعم الأصل أنها في عتق العبيد لكن قاس عليها بعض العلماء فك الرقاب التي كتب عليها القصاص في زماننا نعم. الحديث حديث ابن عباس لا بأس أن يعتق زكاته ماله أن يعتق من زكاه ماله فك قياس عليها لان في فك لو لم تدفع هذا المال وهذه الديه سيحكم عليه وهذه نسمه الروح هذا هو من هذا الباب قاس بعضه انا اقول قاس بعضه نعم الحديث الباب الاخير قال رحمه الله باب الغارمين عن انس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفضع أو لذي دم موجع رواه أحمد وأبو داود قال وعن قبيصة بن مخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتين الصدقة فنأمر لك بها ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل لأحد إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش, حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقه حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فنانا فاقه فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحت رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود الصنف السادس الغارم من أسناف الزكاة والغارم هو الذي يلتزم ما ضمنه ويتكفل به ويؤديه والغرم أداء الشيء الملتزم أو الشيء الذي التزم به وقد غرم يغرم غرما والغارم نوعان غارم لإصلاح ذات البي ولو كان غنيا فيجوز أن تدفع له الزكاة والثاني الغارم من تدين لنفسه مع الفقر ويعطى وفاء لدينه ولو كان دينه لله كان يكون كفارة أو غيرها بشرط أن يكون قادرا على السداد وألا يكون مسرفا بالإنفاق فهؤلاء الغارمين بهذين النوعين يجوز دفع الزكاة, الزكاة لهم ولا شك أن الغارم لاصلاح ذات البين أو لا من الغارم لماذا لنفسه الغارم لإصلاح ذات البين هو من يقوم ان يصلح بين طائفتين فيعطى من فيعطي من ماله ويتحمل حمالة ويتحمل سدادا وغرامة فيجوز أن يعطى من الزكاة والحديث تقدم معنا إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة لذي ماذا فقر مدقع شديد أو لذي غرم مفضع فضيع يعني عليه غرامة عالية شديدة جيد فظيعه أو لذي دم موجع مجع وقد سبق الكلام على الحديث حديث أنا في باب ما جاء في الفقير والمسكين والمساله فكانه الشاهد ما هو قوله أو لذي غرامة مفضع أي ذي غرامة او دين والمفضع الشديد الشنيع الذي جاوز الحد وقلناه بمعنى فضيع وثقيل وفضيح جي. ثم ذكر حديث قبيصة بن مخارق الهلال قال تحملت حمالة الحمالة المال الذي يتحمله الإنسان فيستدينه ويدفعه لإصلاح ذات البين يستدين لأجل أن يصلح ذات البين أو يتحمل مما لأجل أن يسرح ذات البين، وهو دفع نزاع قائم بين طائفتين. قالت حملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. هذا ذكرنا دي على مساله ما هو؟ حسنتم. جواز نقل الصدقة. فنأمر لك بها ثم قال يا قبيس إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. رجل تحمل حمالة الذي هو من حمالت ماذا؟ غارم لإصلاح ذات البين فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك إنما يأخذ بقدر ما تحمله ورجل أصابته جائحة والجائحة هي الآفة السماوية من نار أو سيل أو برد أو غيره ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة وغرق الماله أو أصابته نار فتحل له المسألة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش اي ما يقوم بحاجة الإنسان ويسد به خلته او قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقه الفاقه فقر شديد اشتهر بين قومه بعد الغناء أصابته فاقه حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من ذوي العقول العارفين من قومه بحاله لقد أصابت فلان فاقه فصارت حالته تدعو إلى العاطفي لما أصابه من الفقر فحلت له المسألة حتى يصيب قوام من عش في إذا صاب قوام حرمت عليه المسألة أو قال سداد من عش فما سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يعني كسب حرام يأكلها صاحبها سحتا لأنه السحت يذهب البركة ويمنع بركتها والحديث رواه أحمد ومسلم النسي وبداود والحديث صحيح والحديث دليل على أن المسألة لا تحل لأحد إلا لهؤلاء الثلاثة الثلاثة هم من تحمل حمالة وكان غارما بها ومن أصابته جائحة اجتاحت ماله كله ومن أصابته فاقة شديدة وشهد له ثلاثة من ذوي العقول من قومه أن به فقرا شديدا فهؤلاء تجوز لهم المسألة نقف عند هذه الثلاثة نقف عندهم اسال الله عز وجل ان يعلمنا واياكم العلم النافع ويرزقنا وإياكم العمل الصالح وان يجعل اجتماعا, اجتماعاً مرحوما وتفرقنا بعده وتفرقا معصوما اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله